وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس ما أحضرت فَلَا أُقْسِمُ بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم جن عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفوص المبين ولقد رآه بالأفوص المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين